العين بالعين والسن بالسن والبديع هوم والبديع ظلم الهدم بالهدم والنس بالنس فثارن حاسم حاسم <تصفيق> <تصفيق> العين بالعين والسن بالسن والبديع ظلم الهدم بالهدم والنس بالنس فثارن حاسم الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم القول بالفعل والفعل بالقتل جيشنا قادم عصبة الشريتينكم فالبيسوا أكفانكم اليوم قد زار الرصاص لاختراق روسكم عصبة الشريتينكم البيس وكفانكم اليوم قد زار الرصاص لاختراق رؤوسكم فلا مفر من عذاب الله على أيدينا الله أكبر الله كل ما صاح المنادي لقتلكم العين بالعين والسن بالسن والبد أظلمون الهدم بالهدم والنس بالنس في ثارنا زم زمجر الضرغام في شام وعراق الإباء وخيول الله تمضي في دروب زم زمجر الضرغام في شام وعراق الإباء في دروب الفدا فلن نعود إلى الوراء شهادة أو انتصار ولسوف نمل وكاركم جماجما ما العين بالعين والسن بالسن والبد أظلموا الهدم بالهدم والنس بالنس في ندوك عرش طغاتنا إننا نفعل ما نقول أن شدو عنا ينجا سالم جوسى واسلود ندوك عرش طغاتنا إننا نفعل ما نقول أن شدو عنا سواسلون افنينك سرا قبلكم سنذيقكم مثل العدا قد سعدنا مجدنا فجيشنا جيش الرسول العين بالعين والسن بالسن والبد يظلموا الهدم بالهدى والنس بالنس في دارنا حاسموا الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم القول بالفعل والفعل بالقتل جيش قادم العين بالعين والسن بالسن والباد أظلم الهدم بالهدم والنس بالنس في ثارنا الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجمون